إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نخركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِتَّقُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ بِنَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَمِن رَّسُولِهِ ثم ريهم هذا انجدكم ربكم بخمسه الاف بخمسه الاف من الملائكه الثقلين وما جعلهم الله الا بشران لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو نعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون